وعن سائر الال والصحابه والتابعين ومن يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ا ل ق و ا الله حق تقاته ولا تموتن الا يهدي المسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الناس واحده وخلق منها زوجها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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح د ث ا ت ه ا ك ل م ح د ث ة ت ب د ع وكل بدعات ل ب ل ا ء وكل ب ل ا ل ا ت ا ل م ع ا م ن الله وياكم إ من الله <تصفيق> هذا ه و ا ل د ر س الخامس عشر حول محمد لا إ ل ه إ ل ا الله وحديثنا اليوم حول نواقض لا إ ل ه إ ل ا الله ودماذا يحصل ا ل ن ا ق ع ومنع ا ل ن ا ق ع وما هو أ و ل ناقض ل هذه ا ل ك ل م ة وما حكم من لم يحقق شروط لا إ ل ه إ ل ا الله ووقع في ناقض من ن و ا ق ض لا إ ل ه إ ل ا الله هل يكفر ام لا والكفر حكم شرعي لا ترتعد السنتنا منه إ ذ ا وقع الانسان في ناقض بعد أ ن تقام عليه الحجه بعد أ ن بينا شروط لا إ ل ه إ ل ا الله وبينا معناها هي لا معبود حق في الوجود إ ل ا الله وبينا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله لا بد فيها من العلم واليقين والقبول والصدق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل م ح ب ة وهي ا ل م ج م و ع ة في قول القائل الحاكم يقول و ب شروط س ب ع ة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وارضت فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول وانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه واليوم إ ن شاء الله نواقض لا اله الا الله ثم نتحدث عن بعض الالفاظ وهي من مزالق الالسنه يقع فيها الانسان من غير شعور نجهل معناها كمثل قولنا لا حول الله وقولنا جبل الله وقولنا اين ما وما إ ل ى ذلك من ا ل أ ل ف ا ظ التي يقع فيها الناس وجاريه على الانسان ل أ ن الكلمه قد تظهر في نظر ا ل إ ن س ا ن ب س ي ط ولكنها خ ط ي ر ة ك ل م ة و ا ح د ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن بل هذه ا ل ك ل م ة تلفه ويهوي بها سبعين خ ر ي ف ة النار والعياذ بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إ ن العبد ليتكلم ا ب ك ل م ة من غضب الله لا يلقي لها بالا وفي ر و ا ي ة ي ض ح ك الناس يهوي بها سبعين خريفا في النار يقول كلمة واحدة كلمة ع ل ى أساس أن ي ك ن س ف ي كل كلمة ب ش حق ان يكون ت ب ي ي ه ه في قعر ج م إلى ج هناك م ل اشياء ل بالله س م يومي ا كما قال ر س و ل الله بسم الله ى في بعض المسجد يدخل ا ل ر س و ل عليه ا ل ل ل ص ا ا ة و س ل ا م كما ف ي جميع الترميذي والاسلاميه ح د ي ث يقول ن المرأي وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله و ل ل آ خ ر فليقل خيرا أ و يصمت ويقول ل م ع ظ ه بن جبل بعدما وعظه رسول الله موعظه و ج ل ا ع ه وجلاله قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن ا ل ن ا ر وكلنا ذلك الرجل فقال له رسول الله, صلى الله ان تعبد الله ولا بعد ان قال له لقد سالت عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يساله الله إ ل ي ه الامر عظيم ولكن إذا ك ن توفيق الله عز وجل ر س ا ل جدا إ ل ى أ ن قال له الشيخ في ا ل ع ن ب كف عليك هذا و ا ش ر إ ل ى ل س ا ن ه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله و هل يكبرون ن ف س في ا ل ن ا ر على و ج و ه ه م لا وكارير ا س و ل ا ل ل ه وين لا موافق للمبيع قالت ك لك ت امك يعني فقدت كأمك و هل يكبرون ن ا س ه في ا ل ماري على وجوين ه او قال على مناخرين ه لا ح ص ا ئ ت ه ارسلتي ان يشكو مشك بالانسان الله و يهدى حاله الانسان قبل انسان حاله ا ل ه انى و ا ل إ ن س ا ن هو الذي يغرق ما في القلب ولذلك يقول ا ل إ ن س ا ن فيلم خبع تحت طي لسانه وليس تحت طي لاصانه يعني انك تتكلم كتعرف هل من اهل العاقبه لله من المشركين بالليس لكتعرف ا ل إ ن س ا ن و ا ل ك ل م ة ك ل م ة تدخلك ا ل ج ن ة و ا ل ك ل م ة تدخلك كل النار ك ل م ة و ا ح د ة ك ل ا ل ن ا س ي غ و ض ي يوم ض ا ئ ع ا ل ن ف س يوم ي ق ض ق ض ي و م ي ق و م ي ق و م يقضي يوم يقضي يوم يقضي يوم الله يوم يقضي يوم يقضي يوم يقضي ي و ق ض ي يوم يقضي يوم يقضي يوم يقضي يوم يقضي يوم يقضيوم ي ق ض ي م ي ق ض ي م ي ق و م ن ق و م ي ق ض و ج يقضيوم يقضيوم يقضيوم ي ق ي و م يقضيوم يقضيوم يقضيوم يقضيوم ي ق ض ي هو الذي أ د خ ل ا ل إ ن س ا ن النار والعياذ بالله أكثر م اكثر يدخل الناس النار الأجوفان أ ما يدخل الناس النار ا ل أ ج و ف ا ن كما قال رسول الله قيل و م ن الاجوفان قال ا ل ف ن والفرج قد يحفظ ا ل إ ن س ا ن فرجه للوقوع في الحرام ولكن لا يستطيع أ ن يحفظ لسانه من الوقوع في اعراض الناس ومن ك ل ا ملء ا ل بالشكيات والضلالات والمنكرات والعياذ بالله فلذلك قال العلماء إ ذ ا كان لا بد و ك ا ن ل التكلم ب د فاجعله نصا للسماع ل أ ن لك لسانين عفوا ل اذنين ولك لسان وحيد ا مش ي القسم فيها اجعله نصر لا خير ولا شرط ولكن اسمه كلام الله الذي لا طائل وراءه وقلنا س ب ان قلنا بان الله عزوجل يقول لا ينفقه من قول الا لديه رقي معادي ويقول الله عزوجل يوم يبعثهم الله جميعا سينبئهم بمعاني احفاه الله ونسوس وكل انسان نلزم له طائره في عنقه وكتابه في عنقه ونخلهم له يوم القيامه كتاب يلقى و م ش ه و ر ع اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول يومئذ يخسر المنكرون وترى كل أ م ة ج ا ث ي ة كل أ م ة تدعى إ ل ى كتابها اللهم تجزون ما كنتم تعلمون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إ ن كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون ويقولون ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ي غ ذ د ر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا احصار و و ج د ما ع م ل حاضره ولا يظلم ربك أ ح د ف إ ذ ا فعليه ما ينحن و ا ق و ل م ا ا الحديث ذ ع ن ن و ا ق لا إله إلا الله أ ولماذا الحديث عن نواقض الوضع و ا ل ص ل ا ة والصيام والحج ولكن قال لمن يتحدث عن نواقض ل ا إ ل ه إ ل ا الله حتى في المؤلفات الفقهيه اثار النفس في نواقض لا اله الا الله ونواقض الموضوع عفوا ل ن و ا ق ض الموضوع ولكن قلما يتحدث عن نواقض لا اله الا الله فالناقض و ا ا ل ن ق مفرد والنواقض جمل ولذلك الناقض هذا الالف تجعل واوى لذلك يقول الملك و ا ل آ ل ف الثاني المزيد يجعل واو كذا من اصرفه ل أ ي ج ع ل نقول ناقض يلغينا الجمعق ل ن و ا ق ض عامل عوامل ناصم نواصل جازم جوازم فالناقض هو المانع كما أ ن ا ل ح ذ ر خروج الريح او الغائط مرصد للوضوء ومرصد ل ل ط ا ق فكذلك الشرك وما كنت افضل من العبادات الاخرى ك من اجل ان يكون لك ل ه أ ث ر م ن ا ع ت ن ا ئ ه م بنواقب وضوء ل أ ن الله ن ا ق ا إ ل ويكون لك ان تتعامل ك مع ا س س ت م إن ش الله ء ا وكما واحد وإذا سيمر ثم بنا المسألة بيعيد هذا المسألة فليبانك ي ن ب د أ م ن هذه ا ل ن و ا ق ف بماذا ب م ع ك س ا ل أ ك ب ر وشك و ح د ث ن ا عنه في ك ت ا ب ه ت و ج ي ع ن د م ا و ص ل ن ا إلى ق و ل ا لك م ؤ رحمه الله بابن م ح ق ا ل ت و ج ي ه دخل ا ل ج ن ة ب غ ي ر ش ي ء سببين ب م ا ي ت ح ق ق ت ح ق ق ي ا ل توجيهي ونمشي ولكن لبس ا و ل س ي م ا ف ي بعض ا ل ط ل ب ة ا ل لكي ي حضروا ن ت ح و ا ع ل ي ه م ب ع ا س ت م س ا ئ ل ا ل ش ر ل ونوعي ا وكن باكوان ع حضروا شيئا من زي لو سوري بماذا ي ح ص ل ا ل ن ا ق ل و بماذا ت ح ص ل ا ل ر د ا س و ا ق ل ا ل يلا يلا يلا يلا ببشكي ح ي ح ص ل ب ا ل قلب و كيحصل بل ا قلب و كيحصل بشك ا ل وكيف ل ب ا ل عمل و ل ك ي فرق بين العمل ونفر ا كيف بخانه ويلك ي فرق ي ف شكيء ب ا ل أ ر ب ا بس ما, ما تقرشي لا إ ل ه ح ظ ه باريك ج ح إ ذ ا و ق ع ض م ف ي ا ل ش ر ك وحنا إ مشجعين ي شاء الله كيف ا ستترق عشر ب و ق ي ل ت عليك د ج ة هل يكفر ب ع ي ن ه أ م ل ا بل ق ل ب ب م س ا بشكل ا ر ب ع ل ف ر ا ر ب ع ب ل ف ا ع ل ف ر ا ب ع ه بلفر ب ع ه بلفر مشكيح بلفر ا ع ه بلفر اربعه ب ل ف ا ه ذ ل ف ر اربعه بلفر اربعه بلفر اربعه ش و ف ه إن ش ا ء ا ل ل ه ا ل ق ع بلفر ا ل ا ل ر ا ح ب د ي ا ل ا ل ش ر ك د ي ا ل ف ر اربعه ل ا ر ه ب ل ى ا ل ل ه م ل ا ر ه ع ل ى م ا ر ب ع ل ى ه ذ ا ا ل ن و ع ه ذ ا ه و ا ل ش ر ر ه و ا ل ش ر ا طيب ما معنى الشرك يا ترى ما معنى الشرك ل غ ة واصطلاحا و إ ل ى كم يلقتم الشرك وما هي أ ض ر ا ر الشرك وما هو الدعاء الذي ينبغي أ ن يتحصن به انثى حتى لا يقع في الشرك وما هي ا ل أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن وما هي ا ل أ د ل ة من ا ل س ن ة وهذا هو ا ل ن ا ق ل ا ل أ و ل الذي ذكره الشيخ محمد محلو محمد في نواقبه في كتاب ن النواقض ق نواقض الله عز ج أوجب على جميع ل على ب ع د دخول الإسلام الاسلام ت محمد صلى الله و م إلى ذلك إلى أن ل الأول الشيخ ل ل أنه عبادة في الشرك ل الأول ة في ا ل ل غ ة ماذا م ا خ ذ من الاشتراك و ا ل م ش ا ر ك ة تقول فلان أ ش ر ك ف ل ا ن معه في ا ل ت ج ا ر ة ولهذا أ م ا في الاقتراح إ م ا أ ن نقول صرف ا ل ع ب ا د ة لغير الله أ و أ ن نقول ص ر ف التعلق لغير الله أ و أ ن نقول ت س و ي ة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تالله إ ن كنا لفي ضغائر مبين اذ نسويكم برب العالم أ و من خصائص الله عز وجل ماذا العبادات من خصائص الله الدعاء خاص ي ن ب غ ن ندعو الله التعلق بالله ا ل ا س ت غ ا ث ة بالله ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله القصد لله التوكل على الله إ ذ ا أ ن ت أ ش ر ك ت مع الله أ ح د ا من ا ل أ و ل ي ا ء او من ا ل ا ض ر ح ة في هذا النوع يكون قد ناقضت لا اله الا الله لان الذي يدعى هو الله ما كنش واحد ي د ع و غير الله ما كنش واحد يكشف لك ا ل ك ر ب بارك الا الله ما كنش واحد يستجب للمضطر ل الا الله اما يجيب المضطره اذا دعا الله ويكشف ا ل س و ق ويجعلكم كل ص ا ل ر ض ا ي ل ه م مع الله, الله. لكن ما هي أ ض ر ا ر ا ل ش ي ك اضراره ك ث ي ر ة ويكفي أ ن ه هضم للربوبيه المسائل التي تحقق الرب على الزواج ا ل ا ي ا م الدعاء و إ ج ا ب ه مطردبه للرب وليست ل أ ح د من البشر حتى م ب ي ن ا م ح م د صلى الله عليه وسلم حتى جبريل بل رسول الله حسنا من جبريل أ ف ض ل من جميع الخلائق على ا ل إ ط ل ا ق إ ل ا خلاف يعني لا ي ن ت ف ت إ ل ي ه هو صاحب, الزمخ ولذلك صاحب الكشف الزمخشري الجراء صاحب ا ل ك ش م يعني ولا حرج عليه لأنه أعمى ولكن, ولكن إجماعا ب أ ن أ ف ض ل خلق الله على ا ل إ ط ل ا ق هو رسول الله رسول الله لا يدعي لكن لا يدعي يا رسول الله سجني ا رسول الله اعتني فاذا م ا ا ل أ و ل ي ا ء ا ل أ ض ر ح ه ا ل أ و ل ي ا ء إ ذ ا كان فعلا ا ل أ و ل ي ا ء ينبغي أ ن تحترمهم اما ا ل أ و ل ي ا ء أ ن ت د ع و ه م هم يتبرعون من امتنا وقيامه لان ا ل أ و ل ي ا ء أ ن ف س ه م ماذا يطلبون من الله عز وجل ا ل ج ن ة ويخافون من عقاب الله أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ولذلك ما هي أ ض ر ا ر الشرك اضراره أ و ل ا ه ض م ل ل ر ب و ي ه وتنقص ل ل ا ذ ه ي ة خلقك الله لتعبده و إ ذ ا به تشرك مع الله غ ي ر ه لتصرف عبادتك كلها لخالقك الا وهو الله و أ ن الشرك يخلد صاحبه في ا ل ن ا ر و ا ل ع ي ن بالله والمشرك لا تنحق ش ف ا ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشرك لا تنحق ش ف ا ع ة الشافعين لا تنحق ش ف ا ع ة الشافعين والشرك ع ل ة في ا ل أ ر ض يجب أ ن تنفع ويجب أ ن ت س ت ع ف ر والشرك به حصل الضماع وبه حصل في ا ل ق ل ا ق والفتن بل هو ا ل ف ت ن ة و ا ل ف ت ن ة أ ش د من القبل و ا ل ف ت ن ة أ ك ب ر من ا ل ق ب ل والشرك به حصل في ا ل ت ط ر ي ق والشرك لاجله بعث الله ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل والشرك والشرك ل أ ج ل ه امر الله عز وجل المسلمين والمؤمنين و ا ل أ ن ب ي ا ء قبلهم للجهاد والشرك هو الذي يضمر الامم ويخرب البيوت بل و يخرب الدول الشرك خطير ا الشرك لا يغفره الله أ و ل ذنب عصي به الله عز وجل ألوه هو الا وهو الشرك, الشرك ليس له دواء الا ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل و ا ل إ ق ل ا ع عن شركه والرجوع إ ل ى الله عز وجل الشرك الشرك خطير الشرك ا ل م ش ر ك لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا ي ق ب ر في م ك ب ر ة المسلمين ولا يكون وليا على أ و ل ا د ه ولا يكون وليا على المسلم لا و ل ا ي ة لكافر على مسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الامام الملك يقول المشرك إ ذ ا مات بين أ ظ ه ر ن ا نرميه ا ل ك ي ل ب إ ذ ا ك نشاهد ا ل ك ي ل ب مشاكله ولكن إ ذ ا ك نشاهد انها مشاكل ر ا ئ ح ة قالت تعالى ف ر م ه اخرى ولكن تمر بفهم كل شيء لانه د ش ي ع ن د ه ش ي ه حرمه المشرك ما عنده حرمه في اي ولد محفرون في ا ل ا خ ومشتذل استبد لك الجير الذي كان في ر و ل ه بدر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم ت ر ى و ا س ت د ل ايضا ب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بقروا رسول الله ان عمك دار قد مات قالوا اذهب خوارجي فتى ابي قالوا عمك دار جاف قالوا اذهب خوارجي فتى ابي جيفه ابي شكرا عالي ن ابي طالب وش ت ع ف من الولد والبعض عالي ن ابي طالب ج ا قروا رسول الله عمك دار شكرا عمك دار ا ل وفي هذا القران ت ع انك ل ى إ لا تهدم الحوت ولكن الله يهدمنيش ر قالوا اذهب سواء غ ط ي ف ة ا ب ي ولذلك ما م ن ذ ن ب ا ر ت ك ب ا ل إ ن س ا ن ث م ن د م ه وساد إ ل ى الله عز وجل تقبل توبته إ ل ا المشرك إ ل ا المشرك المشرك إ ذ ا ما قلعش عن شركه أ ر ج ع إ ل ى الله عز وجل أ ر ى ي ق الله العياذ ل ل ه كل ذنب يغفر إ ل ا ا ل ش ر الذنب إ ل ى ا ل إ ن س ا ن القى الله عز وجل بظلم و كثيره ولكن مرتكب شيء ا لا ل عز وجل بظلوم يغفر و ق و ل الله عز وجل في ح د ي ث القدوسيه يا ابن ادم إ ن ك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ا ب ا ن ي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك ع ل ا ن السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم إ ن ك لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ل أ ت ي ت ك بقرابها م خ ف ر ه ولو جلت الدنيا كان لم ع م ر ب ش بالمعاصي اطلاقك بالدنيا أيضا بل مع امره مغفرة ولذلك ا ر ح م بي الله وجل ل عز و اسمعوا جيدا ماذا يقول الله عز وجل في المشرك المشرك ذنبه لا ي خ ف إ ل ا إ ذ ا كان هناك بعض المعاصي قد يرتكبها ا ل إ ن س ا ن ولكن هناك بعض ا ل أ ع م ا ل يقوم بها تكون السبب في العفو على هذه المعاصي بخلاف الشرك لا بد فيه من توبه لا بد ف ي من توبع يقول الله عز وجل إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك الشرك م ا خ ر ج لكن اذا كان شيئا يقرا وقد يكون كذلك ميات ن ف ي النهايه ل ا قال الله عز وجل انطلق خشيتك و ا به إ ل ى الجنه فغفر الله هناك ش ر ي ط ة أ ن لا يكون هناك شرك فقط لحظة الصوره التي اعتنى الله عز وجل على ا ل م ش ر د بحلقه مسمر وكسخط في الطيور صنع وتهويدي الريح في مكان بعيد معنى أ ن الريح المقصود ب ه ن ا الشركيات و ا ل ه و ا ء تهويدييك النار و ا ل ع ي ا ا ل ل ه انه من يشرك بالله ولكن يقول لهم ان ل يكونوا مسيرين الله عنه إيش؟ الجنة ه د خ ل ل ا ج ة و ي خ ل د في ا ل ن ا ر و ل ا يكونوا له نصير ل م غ ي ب ولا ش ف ي ر ويقولون م ن ان يكونوا مسيرين ويقولون ان يكونوا م ك ا س ي ع ي د يقول الله عز وجل يخاطب من الشرك ما فيش ا ل م ح ا ف ة يخاطب خليله وحبيبه ونبيه م ح م د صلى الله عليه وسلم لئن أ ش ر ك ت لايحفظن عملك ولاتكونن من الخاسرين الخطاب غ ل م ن لرسول الله معاذ ومعصوم وقع ا ل إ ج م ا ع على ان ا ي معصوم لا يقع في الشرك بيقضل شيء وعلاش ق الله عز وجل يقول ل ر س و ل لئن أ ش ر ك ت و هذا قصد ا ما س م ي ح و لم ل نوطئ القصد ا ما اللغة العربية س م منوني عرفت كل عند الراقل من لم يحبطن ولكن العلماء قالوا هنا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ا ل ع ب ر ة أ و المقصود أ م ت ه ك أ ن ه يقول له يا نبينا قل ل أ م ت ك إ ن وقعت في الشرك ل ع ل الديركما م ش ي بدليل ان الله عز وجل يقول ولو أ ش ر ح و ا ل ح ر ق عنهم ما كانوا يعلم ولو أ ش ر ح لحظوا ع ل ه م ما كان يعمل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قل تعالوا أ ت ل و اكل ما حرم ع ل ي م ربنا ق تعالوا ما حرم ربكم عليكم أ لا تشركوا به شيئا إ ن ه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن ه من يشرك بالله فقد ا ف ت ر ى اثما عظيم من يشرك مع الله عز وجل والشرك من الموبقات ولذلك يقول العلماء تتبعنا آ ي ا ت الشرك في ا ل ق ر آ ن ووجدناها تزيد على المئات كلها فيها تنبيه في كل لمن وقع في الشرك ولكن هذا ف ت حتى الله باب وجل عز و يوني ب ة لمن ح ت المشرك حتى المشرك إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك ومن يشرك بالله فقد ا ف ت ر ى إ ث م عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ض ع ي ف ولذلك الشرك خطير والشرك ناقض من ن ر ا ق ض لا اله الا الله والشرك حرام على ا ل أ م ة كيف تشرك مع الله غيره وقد خلقك وغذاك ورزقك و أ ك ر م ك و إ ذ ا بك تشرك معه غيره الذي خلقك ورزقك ورباك يستطيع أ ن يستجيب دعاءك لماذا ترجع لغير الله ولذلك ورد في الحديث إ ن الله خلقكم ورزقكم وامركم أ ن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولذلك قال رسول الله اتدرون اي الذنب أ ع ظ م ويجوز أ ي الذنب أ ع ظ م عاششوه الذنب الذي هو كبير قل الله ورسوله اعلم قال أ ن تجعل لله ن د وهو خلقك النده والنفي والشبيه والمغيض والكفر هو اللي خلقك و إ ذ ا بهك جعل مع الشرك ان تجعل لله ن د م و ه وخلقه وهذا م ن ا ل موبقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا في ص ح ي ح اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات يعني بحيث ي ع م الانسان واحده من هذه السبع راس حلف توبقه في الله وما معنى خاص هذه السبعه بل ه ل الى ا ل س ب ع م ئ ة أ ق ر ا ظن الى س ب ع م ا ئ ه ا ق ر فقال رسول الله صلى ا ج ت ي ب و ا السبعمائه قط قال وما ا ل س ب ع ق ا ئ ط يا رسول الله صحيح صحيح. قال الشيخ بالله أ و ل ا ب د أ بالشيخ بالله ثم ذكر السحر ثم ذكر الفراغ يوم ا ل ز ح ثم ذكر أ ي ض ا ق ب ل النسب غير الحق ثم ذكر أ ي ض ا أ ك ل أ م و ا ل الناس باطل الى غيرنا الشيخ بالله الشيخ بالله. بالله وهذا ظلم عظيم لمن لله ل م ن ه الذي خلق وامرك ان تعبده واذا بك تعبده غير الله فقال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم ولذلك قال مولانا رسول الله فقال الظلم ثلاثه ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم يتركه الله فالظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك في عباده الله ان الشرك لظلم عارض وهذه الايه عند السبب تتعرف و ا على ان سعد بن ابي ا ق ا ص ر رضي الله عنه مما دخل في الاسلام إ كانت امه تحبه كان محروما عند الام دينه مدللا فقالت له اما إن, ان تترك هذا الدين وإن أ ق س م ت ب ا ل ل ه والعزى أ ن لا تفقد الله بظل ولا تذوق الطعام تلقى الشمس وما تكون شيء احتتوت واذا ماتت ي ع ي ر ب أ م ه والعرب كانوا يخافون لهذه ا ل ن س ا ئ وشرع ن د الناس قالوا شوف انظر إ ل ى أ م ك هذه واحده مده لك للطعام و ي قسمت ب ا ل ل ه والعزى على أ ن ك اذا م ت ك ت الشهاده قالت خلتني اللي, اللي جبين محمد, محمد نوح ما بن لا و تراجع الدين لك أ ل ف نفس في ر و ا ي ة م ئ ة نفس لو كانت لك أ ل ف نفس أ و م ئ ة نفس على ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة وخرجت نفسا نفسا و أ ن ا أ ن ظ ر ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم لما شئت من الجب الصح ا س ا ع ة ك الليل انشدت فنزل قوله تعالى ووصينا الانسان روايه بينه حملته امه ل وهنا على وهن وفصاله في عامين ونشكرني ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن ج ا ه د ك على أ ن تشرك بما بي ليس لك به بي علم فلا ت ط ع و ن و ص ح ب ه م ا ف الدنيا ا ع ر ف ه واتبع سبيل من أ ن ا بهلم وهذه ا ل آ ي ة إ ن الشركه لظلم عظيم وهي أ ي ض ا لها سبب ش ن وصيه السبب ديالك أنه و لقمان لابنه و ص ه بوصايا ع ظ ي م ة منها و ص ل ا ه و ا ل س ل ن يوحد الله عز وجل الا يشرك به ش ي ئ فلذلك قال رسول الله صلى اتاني ل ل عليه وسلم ه صحيح أ جبريل فقال ب ش ر أ م ت ك من مات لا يشرك بالله ش ي أن دخل ا ل الله لشي ج ن ة مات مشركش مع أرى دخل ا ل ج ن ة الصلاة وصرك واشرك بين الرجل والشرك ة والكفر ترك الصلاه والكفر من ترك الصلاه لأعظم فقد برئت من وهمه الله وذمه رسوله من ترك الصلاه فقد خرج من المله فلذلك قال اتاني جبريل فقال بشر امتك أ ن ه من مات وفي الواجب لقي الله من مات لا يشرك به شيئا قال فقلت و إ ن ز ل و إ ن س ر ق قال و إ ن ز ل و إ ن س ر ق قال فقلت و إ ن ز ل و إ ن س ر ق قال و إ ن ز ل و انسرق قال و إ ن ز ل و انسرق رغم انف أ د ي د ه ا رسول مكاني عليك يا ع ر ض ي يقول جبلي وشك يا ع ر ض ي يقول و إ ن ز ل و إ ن س ر ق و إ ن ز ل و إ ن س ر ق جو قال ا ل ص ح ا ب ة ورد أ ب و ذر الغفاري و رد عما ابو, ابو الذربه ا قال له يا رسول الله س خ ي ف ن ي و س ر ق قال نعم ي خ ي ف ن ي و س ر ق إ ذ ا قال الله عز وجل الزنا ولكن كل واحد بالله عز وجل وقع في م ع ص ي ة الزنا راه الله عز وجل يدخل ا ل ج ن ة قال له س خ ي ف ن ي ويسرق خ قال له س خ ي ف ن ي ويسرق خ ذ ا ل له سيخيفني م ي س ر ق ق ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة قال له رغم أ ن ك أ ب ي ن ا ولكن قال لك مره اخرى في الارض وان ذ ر ع ه ا ن ص ا ر معنى ما وخرتك لكفر من لكن الشرك منكبر ولكن الشرك أ ع ظ م منك اعظم حتى ولذلك حرم الله ع ل ي ه الشرك وجاء في الصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله حرم عليكم ثلاثه وفي ر و ا ي ة إ ن الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه كيف ان ا ل ك ر ا ي ا جاءت ا ل ك ر ا ي ا و ن ع ن ا ا ل شرنا على بعض ا ل ن ا س ما ك ت ك ل م ن ا هل شباب الموبيقات يرتكب ر كيف خلوا لشعلك ا ي ء تقول ك ب ي ل مكروه طيب مكروه القران مكروهه والا شنو ب ا ر ك و بالله ي عليكم فقتل ي الناس مكروه الوحر ها حرام و ا ا ن باش ق ض ك ربك ه ذي وحرام ولا ر ه ونكره الا ك ل ي تعبدوا ي م حرام نكره نكره ولا انا نقول ا عم ي الا اياه معنى نكره وخال ذ ل اقرأ القرآن ألا إلا وقضى ربك تعود وبالوالدين احسانا إ م ا يبلغن عندك الكبر احد ما أ اكلتهما فلا تقل لهما افي ولا تنهرهما و ك ل ه م ا ق و ل ك ر ي م ة واخفضهما جناح الذل م ل ر ح م ة وقل ر ب ح م هما كما ربيان ص غ ي ر ة ربكم أ ع ل م بما في نفوسكم إ ن تكونوا صالحين ف إ ن ه كان للوباء مغفورا و آ ت بالقربى حقه والمسكين والنسلم ولا تبذر تبذيرا لاحقا مش نجمع نحب غير المهد اما الامر مخبد ولا تبذر تبذيرا إ ن ا ل م ب د ر ي ن كانت اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ف ب غ ا ء ر ح م ة من ربك ف ر ج و ه ا فكلهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنوله إ ل ى عوقك ولا ترسوطها كل البسط فتقعد منه محصورا إ ن ربك ي س و ط النفق لمن يشاء ويقدر إ ن ه كان بعباده خبيرا مصيرا ولا تقتلوا اولادكم خ ش ي ة إ ن ذ ا ق نحن نرزقهم و ي ا ك م إ ن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساءه لله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي س ر ك في القتل إ ن ه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي أ ح س ن حتى ينظر أ ش د ه و أ و ف و ا بالعهد إ ن العهد كان مسكولا و أ و ف و ا ك ذ ا إ ذ ا كلتم و ز ن و ا ب ا ل ق ص ط ا ط المستقيم ذلك خ ه و ا احسن ث ا و ي ل ا ولا تخفوا ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر و ا ل ف ق ا د كل اولئك كانان مسكولا ولا تمشي في ا ل أ ر ض م ر ح ة إ ن ك لن تخرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال طوله ا كان حراما عيبا كل ذلك بردك إن سيئة ت إ ذ ن كيف قد ا نكرهم ا صحيحك كل ذلك لماذا الأمر ولذلك كان عش سيئه في, في قراءة、مكروه. كل يقول ربك ك رسول و ل الله في والفسوق الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إ ن الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه يرضى لكم أ ن ت ع ب د و ا و لا تشركوا ب ي شيئا و أ ن تاخذوا الى القلب يرضى لكم أ ن ت ع ب د و ا و لا تشركوا به شيئا و لا تشركوا ب ي شيئا و يكره لكم ثلاثه و يكره لكم ثلاثه قيل وكثره ا و السؤال و إ ض ا ء ة ف ل ا س م ي ك ر و ا مع من ي ك ر و ا هنا ايش من الكراهيه ن ا الشرك الشرك أ ع ظ م ذنب عصي الله الشرك أ و ل ناقل لله ولله ى ا ل ولذلك قال العلماء إ ن الشرك أ و إ ن المشرك لا يدفع الجنة ولا له عمل أ ب د ا بل إ ذ ا عمل المشرك حسنه في الدنيا يجازى بها في الدنيا إذا بعد ي المشرك و ا ح د يموت بين يده بيديك يموت وإذا واحد يكون ما توصلش الدنيا المشرك لا سهل علش كل يرفع باقي له عملا ابدا لا تفتح له أ ب و ا ب السماء ل أ ع م ا ل ه م ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سن الخياطه بالله عليكم انك تقضي بها الابره ا ق ض ر ت ا ا بها ا ل ج ن ة وهذا ي س م عُلمة ذلغة ت ي ق ا ل م ح ا ر علماء ح ب ا غ ت تعليق المحاريع عن المحاريع ا ل ا الإيبيل لا ل ذلك الإبراء والكافر و م ش أشيدخل ر أمور ك يدخل الجنة فوقش يدخل الجنة فوق ح يدخل ا ل ل ب ا ر ي د يدخل خ الخياط ل الجنة و ن ينج حتى في فم فم يعني التقبض ينبض ولكن العلماء قالوا الشرك أ ن و ا ع وهناك بعض أ ن و ا ع الشرك قد يقع فيها العالم ولا يشعر عالم يقع فيها الشرك نعم ولذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن ي أ خ ا ف عليكم الشرك ا ل أ ص غ ر أ خ و ف ما أ خ ا ف عليكم الشرك ا ل أ ص غ ر شوف الرسول عليه علي ل ص م ي م يخاف عن امه يلوم الذبح د بحيث إذا قاله والشرك الأكبر الأصغر وشرك الدعاء سيأتينا لكن الشرك الى كن ينقسم الى ثلاثه ا وقيل الى قسم القسم الاول القسم الثاني الشرك الثالث الخفي ا اخفى من دبيب ا ل ن م ل نملة السوداء على صفات سوداء في الليل المظلم ا ع س م ا ء سوداء في الليل مظلم معنى انه ك ا يعني الخفاء و ا ل د ق ة وتشوفوا احنا كان ممكن نقعد بها ل ا من رحم الله وكان ممكن ن ك ان ينجو من ش ر ك الاصغر او من ش ر ك الخافي لكن الدعاء ضروره س ن ح ب ه ي ح ك و على ا س ا س ت حصن من ش ر ك الاصغر ومن ش ر ك الاكبر ولهذا الشرك ة الاصغر والشرك ة الاكبر والاخفى من ضمننا و ا ل ق ي م يقول له هما اثنان اصغر واكبر والاصغر يدخل فيه اللي هو اخفى من ضمننا الشرك ة الاصغر انواع مثلا الحروف بغير الله اذا ما كي ع ب د و ش المحروف به اخر مثلا ك يقول الحق م ل ا ن ا حق م ل ر ع ب القذف حق م ر ح ل ه حق المسجد حق الدنب الرسول حق ه ذ ا ل ط ع يعني ك ا ح ل بغير ن ي ا هذا الشرك ولكنه غير مهمين منه هذا الشرك أ ف ع ى هذا الشرك أ ف ع ى فوق ش ي ك ا ل ا ع ى إ ذ ا ما ك ي ع ك ش ا ل إ ن س ا ن محلوبا به لانه من الناس يقولون حفظي ا ل ل ه ت ق و ل و ن لا اعلم لكن يقولون ح ي ا ل ل ه ي ق و ل لا اعلم لكن يقولون حفظي بالله يقولون لا اعلم لك هذا شرك اكبر هذا ا ل شرك أ ك ب ر كي يحلف لك شيء واحد إ ذ ا كنت تبول احلف بالله ولكن إ ذ ا ك ن صادقا يحلف بغير الله هذا شرك أ ك ب ر مخرج من, من الله ل أ ن رسول الله من حلف بغير الله فقد أ ش ر ك وفي ر و ا ي ة من حلف بغير الله فقد كفر ل أ ن ك لما ك تحلف بك ش ر معنى أ ن ك ك تعبر كتعطي الدرجه ا ل أ ل و ه ي ه و ا ل ع ي ا بالله والذي ي ن ب ر أ ان ي ح ر ف به من ا هل المسائل هذه هل المسائل نعشي إ ن س ا ن شتيق ولا ن م ش ي داعينا هل ا م س ا ئ ل ينبغي انسان ل إ ربي هل ا ا أ و ل ا د زينه بيدير ي ش اللهم اشهد هل المسائل من ديننا ه ذ هي ا ل ح ق ي د ة ب ا ق ي ا ن س ا و يسكن واحده رجل كبيره س ي خ س ر بالله كان انك ت ق و اقسم بفلان اخلص ل ك ف ر ط ل أ ن ك فلان ك أ ن ك تعطي ريش حقوق ا ل أ ل و ه ي ه وحي ا ل ا ل و ي ه ارى في الدون خير وفي الدشر ولذلك قالوا إ ذ ا ك ن ت ي ع ظ م المحلوف به شرك أ ص غ ر لكن إ ذ ا ك ن ت ي ع ظ م المحلوف به هذا شرك أ ك ب ر هذا من الشرك ا ل أ ص غ ر من الشرك ا ل أ ص غ ر ي ا ل ر ي ا ل إ ن س ا ن كي ي ق ك ي ي نقدا ه م ن ا س هو بحيث اذا قال في نفسه أ ر ب ع ه ركعات إ ل ا يعطيهم دقيقه